ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم عز سبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 نخله قالت يا ليتني مسقت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرنيا ومزين إليك بذنع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقضي عينا فان تعين من البشر أحدا فكوني فكوني ان نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم عن سيام فأتت به قالوا يا مويم لقد جئت شيئا فريا يا أخت ما كان أبوك امرأة فوء وما كانت أمك بضيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال أني عبد الله واجعلني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني دبارا شقيا والسلام علي يوم ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قود الحق الذي فيه يمتنون، ما كان لله أن يستخذ من ولد، ما كان لله ما كان لله أن يستخذ من ولد. سبحان إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحان إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا فراط مستقيم فاختلف الأحزاب مِنْ بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبقر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نُرْسِلُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ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 فتكون للشيطان وليا. قال أرغب أن تَعْنَ أَهْلِهَا عِبْرَائِمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ وَأَحْجُرْنِ مَنِيَ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ استغفر لك ربي إنه كان به حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذ لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا, وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نثانا وصدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلطا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعز وكان رسولا نبي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 من ذرية آدم، من ذرية آدم، ومن من حملنا معلوحاً، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، ومن من هدينا. ومن من هدينا واجتبينا إذا تسلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مات سوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننذعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذي لهم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها أنا على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين استقوا ثم ننجي الذين استقوا ونزار الضالين في عجفية. وَإِذَا تُسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَكُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ عَمَلُوا أَيُّ الْفَرِيقَ الْخَيْمَةَ قَامُوا وَأَحْتَلُوا نَدِيَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِن وقول منهم أحسن عتاب ورعيق قل من كان في الظلال فاليمن دزلهم وحمان مذاب حتى إذا رعوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة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 أضرعيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوسين مالا وولدا أطلع الغيب أم استخد عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمز له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا طردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم عزا فلا تعجل عليهم إن ما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من استخذ عند الرحمن عهدا وقال استخذ الرحمن ولدا وقال استخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا فكعدت السماوات يتفطر منه تشق الأرض وتقر الجبال هدا وتخر الجبال هدى أن للرحمن ولدا وما ينفر بغي للرحمة على يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عذاب وكلهم آتين كلهم آتيه يوم القيامة فرداب، وقالوا استخدع الرحمن ولدا، وقال استخدع الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إزعم، تكاد السماوات يتضطرون من، وتنشق الأرض وتخر الجبال. وتقل الجبال هدا، أندع للرحمن ولدا، وما يضغي للرحمن أي ولدا، وما يضغي للرحمن أي يستخد ولدا، وما يضغي للرحمن. ما ينذر الرحمن لعية تأخذ ولدا إن كل من في السماوات إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصى لقد أحطاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه, وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بذلك لتبشر به المستقيم وتنذر به قوم اللذا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم